أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أ ر س ل موسى باياتنا وسلطان مبين إ ل ى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلن ا ع ج ب 「パパパパパパパパ ا パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ ل パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ و パパパパパパパパパ ر パパ اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف أ ن يبدل دينكم او أ ن يظهر في الارض الفساد وقال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن أتقون ر ج ل えたのは ق و 思い ب を知りたい」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 يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن َ ينصونا من باس الله ان جاءنا قال فرعون ما اريكم الا ما اريد وما اهديكم الا سبيل الرشاد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 و م ن يقلل الله فما له من هذا ولا قد جاءكم يوسف من قبل بينتي فمازلتم فمازلتم في شك ما جاءكم به حتى ك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف م ر ت ا ب الذين يجادلون في آ ي ا ت الله بغير سلطان أ ت ا ه م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 「そして私は私のことは私のことは私のことは私のことは私のことは私のこと و ق の ال ل الذي آمن ي の قوم ا のことは私の أ と د 私のことを知ってお ش ا す。 يا قوم إ ن م ا هذه الحياه الدنيا متاع وان ا ل آ خ ر ة هي دار القرار من عمل س ي ئ ة فلا يجزى إ ل ا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أ و انثى وهو مؤمن ف أ و ل ئ ك يدخلون ا ل ج ن ة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني إلى النار لاكفر بالله واشرك بي ما ليس لي به علم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 موسوعه ا ل ن ا ب ل س ت ذ ك ر و ن ما أ ق و للعلوم أ أ ف و ض ر ي إلى ا ل ل ه إن ا ل ل ه ا م ي ر ه اسماء ل د ف و الله س ي ئ ا ما ل ح س و ا وحاق ب آ ل فرعون سوء العذاب النار, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم ا ل س ا ع ة ويوم تقوم الساعه ادخلوا ان فرعون اشد العذاب